إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله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 أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي خجة الله حي <تصفيق> على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 حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إلا الله لا